บุกทูแปดสิบสองอีวดนีว่าแปอดีตการสองอิาี ا ل ي อแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม هل كان عليك أن تستدعي ا ل ا س ع ا ف هل قد توجب عليك أن تستدعي ا ل ا س ع ا ف ل َ ك ُ ن ْ ت َ ن ْ ت َ م م َ ع َ ه ل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الطبيب؟ ل َ ك ن ت َ ت َ ع ِ م ُ م َ ع َ ه هل كان عليك ن ت س ت د ع ي الشرطة؟ هل قد توجب عليك أن تستدعي الشرطة؟ ك ن ي بير ت ر س ماي. ك ي ي ي ك ا هل لديك رقم تلفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك رقم التلفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. คุณมีที ل ل ่อยู่ไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات. هل لديك العنوان كان لا يزال معي منذ لحظات. คุณมีแผนที ل ل ่เมืองไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะ هل لديك خريطة المدينة كانت لا تزال معي.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 เขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบค่ะ هل وجد อทางไหมไม่สามารถหาทางเจไขาเข้าใจคุณไหม่เข้่เขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะ ه ل ف, ف ه ข้าใจคุ لم يستطيع أن يفهمني. ทำไม كن ما ตรงเวลา؟. لماذا لم تستطيع أن تأتي في الموعد؟ لماذا لم تستطيع أن تأتي في الموعد؟. ทำไม كن حاَّثاً؟. لماذا لم تستطيع أن, لم أن تجد الطريق؟ لماذا لم تستطيع؟ أنتجد الطريق. ทำไม ك ن ت ي ا ي ل م لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ ديشان ما ت ل ي ا م ي و ا ل لم أستطع أن أ ت ي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. لم أستطع أن أأتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. ش ن ها าแผนที่เมือง لم أستطع أن أجد الطريق ل أ ن ي ما كان معي خريطة المدينة. لم أستطع أن أجد الطريق ل أ ن ي ما كان معي خريطة المدينة. د ي นไป لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. ك لقد كان علي أن أخذ تاكسي. سيارة أجرة. لقد توجب علي أن أخذ تاكسي. لشان ق د ْ ك َ ا ن ع ل ي أ ن أ ش ت ر ي خ ر ي ط ة ا ل م د ي ن ة ل ق د ت و ج ب ع ل ي أ ن أ ش ت ر ي خ ر ي ط َ ة ا ل م د ي ن ة ل ق د ك ا ن ع ي أ ن أ ُ ف ي ا ل ر ي و لقد توجب علي أن أطفئ الراديو.